بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحدة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان ألفق عرى الإيمان لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله سبحانه وتعالى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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كان العرب بل كان العالم كله قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلا وضلالة عميا خصوصا العرب في هذه الجزيرة فقد كانوا أسوأ الأمم تفرقا وتناثرا وعداوة فيما بينهم فلما دعث الله هذا الرسول وآمن به من آمن منهم جمع الله قلوبهم وأجال ما بينهم من الفرقة وأطفأ ما بينهم من العداوة والبغواء حتى صاروا أمة واحدة يحب بعضهم بعضا كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم صفهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار تحماؤ بينهم رحماء بينهم تر아هم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إناهم في وجوههم مناهر السجود إلى آخر الآيات ووصف الله المهاجرين والأنصار المهاجرون فركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم في دين الله عز وجل خرجوا في الهجرة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار تلقوا سوانهم المهاجرين في بلدهم وآووهم قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصروا الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم وصف الأنصار بقوله والذين تبوأوا الدار يعني دار المدينة ودار الهجرة تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم حبون من هاجر إليهم محبون مرحبون بإخوانهم المهاجرين إليهم محبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجثا مما أوثوا محبون الخير بإخوانهم وحبون لهم ما آتاهم الله من فضله ولا يحسدونهم على ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خسار الأنصار يؤثرون إخوانهم المهاجرين واسوهم بأموالهم وديارهم ولو كان بهم خسار فيعني حاجة فيقدمون حاجة إخوانهم المهاجرين على حاجتهم ومن يوفى شح نفسه فأولئك هم المهلعون ثم وصف الذين الأجيال التي بعدهم من المؤمنين فقالوا الذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بعضهم. ولو لم يكونوا في بلد واحد لو كان واحد بالمشرق والثاني بالمغرب فإن بعضهم يحبوا بعضا سواء تحدت الأعصار أو اختلفت تحدت الديار أو اختلفت فهم إخوة في الأعصار وفي الأمصار تائما هكذا المؤمنون امه واحده جماعه واحدة، واحد جسد واحد كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمان ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين لتوادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبث بين أصابعه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ تَعْبُدُونَ فالمؤمنون أمة واحدة لا فرق بين غنيهم وفقيرهم لا فرق بين ذكرهم وانساهم لا فرق بين أسودهم وأبيضهم لا فرق بين عربيهم وعجميهم يجمع بينهم الإيمان يجمع بينهم الإيمان بالله ورسوله دون نظر إلا الفوارق اللغوية او الفوارق اللونية او الفوارق القطرية فهم إخوة متحابون حابون في الله هز وجل لم يجمع بينهم طمع من مطامع الدنيا ولم يجمع بينهم عنصرية أو قومية او حزبية إن ما الذي جمع بينهم هو الإيمان فما دام الإيمان في القلوب فإن الأخوة باقي أما الاجتماع للأغراض الأخرى فإنه يزول بزوالها فالناس إذا تحابوا من أجل أمور الدنيا فإن هذه المحبة تزول بزوال الطمع الذي حصل فالاجتماع والمحبة من أجل الدنيا هذه عربة للزوال سريعة تزول بزوال سببها أما الإيمان فإنه يجمع بين القلوب جمعا متفلا متواصلا ولذلك المؤمنين يتحابوا ولكن الله ألف بينهم ألف بينهم بماذا بالإيمان الإيمان الذي إذا القلوب فإنه يثبت فيها ويبقى ويستمر مع الشدة والرخى مع كل التقلقات تغير الأحوال لا يتغير الإيمان في القلوب ولا يتغير آثاره وهي المحبة في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى واصف للمؤمنين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 أنهم أولياء بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض بمعنى أن بعضهم يحب بعضا لأن الولاية معناها المحبة فلان الولي فلان بمعنى أنه يحبه فالموالاة هي المحبة ثم بعد هذه المحبة تأتي بقية الصفات ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم هذا هو الجزاء أي الجزاء على هذه الصفات سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم قوي عزيز قوي أن الحزة معناها القوة فهو الذي يمنح المؤمنين القوة والنصر على أعدائه حكيم يضع الأمور في مواضعه فلا يعطي هذا الإيمان لا يعطي هذا الإيمان إلا من يصلح له فهو سبحانه أعلم بمن يصلح بالاتصاف بهذه الصفات وأعلم بمن لا يصلح فلا يعطي هذه الصفات العظيمة إلا من يعلم فيه الصلاحية لها فالأخوة بين المؤمنين كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هي أوثق عرى الإيمان بمعنى أن أعظم ثمرات الإيمان ونتائج الإيمان الأخوة في الله فإذا وجدت الأخوة في الله وجد تناصر على الحق ووجدت تعاون بين المؤمنين ووجدت تراحهم ووجدت كل الصفات الطيبة إذا وجدت المحبة بين المؤمنين وجدت الفنوع المتركزة عليها أما إذا لم في القلوب إنها لا توجد السمارة وإنما توجد أضبابها توجد التفرق والاختلاف والحسب تقاطع إلى غير ذلك فإذا فقدت المحبة في القلوب بين المؤمنين فقدت سماراتها ومعطياتها المحبة هي الرتيجة الأولى التي تنفج هذه الوشائج بين أهل الإيمان. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعملون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وينثون الزكاة ويرطيعون الله ورسوله كل هذه صفات المؤمنين واولها الموالاه بعضهم اولياء بعض وقد جاء في الحديث ان من السبعة الذين يغلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتبرق عليه هؤلاء من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحاب في الله تحاب في الله يعني لم يتحاب من أجل الطمع الدنيوي أو من أجل القبيلة أو من أجل البلد وإنما تحبى في الله سبحانه وتعالى تحبى بعضهم بعضا من أجل الله هكذا فالله يجيه يوم القيامة وقت الحشر ودنو الشمس من العباد أن يجعلهم في ظل لا يصل إليه الحرب ولا تعب إلى المحشر هذه خصلة عظيمة. هذه خصلة عظيم اجتمع عليه وتفرق عليه بمعنى أنهم يتحابون سواء كانوا مجتمعين في المكان أو متفركين ليست المحدة وقت الاجتماع فقط وقت رؤية بعضهم لبعض لا محبة مستمرة حتى ولو ولو تفرقوا في المكان ولذلك قلنا إن المؤمن يحب آفاه المؤمن وإن لم يره حبه في ظهر الغوض وإن لم يره حبه إخوانه في المشرق والمغرب إذا سمع بذكرهم فإن قلبه يتعلق بمحبته ولو لم يرهم اجتمع عليه وتفرق عليه لأن المحبة إذا كانت وقت الاجتماع فقط صارت محبة أنفة ومصاحبة أما إذا كانت مع الاجتماع والافتراق فهي محبة إيمانية محبة إيمانية راسحة وجاءه الحديث الصحيح أيضا أن رجلا جار أخله في قرية جار أخله في قرية أخله في الإيمان فأرسل الله على مدرجته ملكا أي في طريقه أرسل الله ملكا فوقف في طريق هذا الجائد ليمتحنه فلما مض به قال له أين تذهب قال أريد أن أزور أخا لي في الله أريد أن أزور أخا لي في الله في قرية كذا وكذا قال له هل له من نعمة عليك فربها يعني هل السبب في زيارتك له أنه أحسن إليك أو أعطاك شيئا من المال فأنت تحبه من أجل ذلك قال لا ولكني أحببته في الله يعني أحببته من غير سبب طمع دنيا إلا ما أحببته من أجل الله أحبه إيمانية فقال له الملك إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه فاشره الملك لأن الله قد أحبه كما أحبها يا المؤمن من أجل الله عز وجل فهذا من ثمارات الإيمان ويجل هذا الحديث على أن المؤمنين يتجاورون يتجاورون فيما بينهم لأن الزيارة بين الأخوة المؤمنين تثبث المحبة وتجدد المحبة حتى ولا يحتاج في الزيارة إلى سفر فإنه يسافر ويكون سفره هذا من أجل الله عز وجل من أجل زيارة إخوانه أو زيارة أخيه في القرية أو في المدينة كان فعل هذا الرجل الذي خرج يزور أخله في الله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ثلاث يعني ثلاث خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله والثالثة أن يسرح أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يسره أن يقذف في النار فالأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهون هذه الدرجة الأولى محبة الله ومحبة رسوله فمحبة الله سبحانه وتعالى من أعظم أنواع العبادة بل هي أعظم أنواع العبادة لأن عبادة الله مؤسسة على محبته سبحانه وتعالى ولهذا يقول العلامة ابو القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان فعبادة الله تدور على محبته سبحانه وتعالى محبته مع خوفه ورجائه والذل له سبحانه وتعالى لأن الله هو المحسن إلى عباده هو الذي خلقهم هو الذي رزقهم وهو الذي أمدهم بالعافية والصحة وأعطاهم ما, ما سأله من كل ما سألتموه وأعطاهم ما لم يسألوا من نعمه سبحانه وتعالى فهو سبحانه يحب يحب لذاته ويحب لأسمائه وصفاته ويحب لأفعاله سبحانه وتعالى فالمحبة أصلها أن تكون الله سبحانه وتعالى وما بعدها من محبة الرسول ومحبة المؤمنين تبع لمحبة, لمحبة الله سبحانه وتعالى لأن من أحب الله فإنه يحب ما يحبه الله والله يحب رسوله ويحب عباده المؤمنين فالمؤمن يحب الرسول ويحب عباده المؤمنين من أجل محبة الله سبحانه وتعالى فمحبة الله تقتضي عبادته وحده لا شريك له تقتضي محبته تقتضي عبادته وحده لا شريك له وتقتبي أيضا محدة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول هو المبلغ عن الله والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور فهو يحب لأنه رسول الله فالله يحبه ويحب أيضا لأن الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور وهدانا به إلى الجنة وأنقذنا به من النار فكيف لا نصب الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يحب من أجل محبة الله ومن أجل ما قام به صلى الله عليه وسلم من تبليغ الرسالة ونصيحة الأمة والجهاد في سبيل الله حتى أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور محبة الرسول تأتي بعد محبة الله درجة الثانية ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم يحب بعد محبة الله سبحانه وتعالى وتكون محبته أعظم من محبة النفس ومحبة الولد ومحبة الوالدين ومحبة الناس أجمعين لا تقدم على محبة الرسول لا تقدم عليها شيئا من محبة غيره من المخلوقين كائنا من كان ولو نفسك ولو أبوك ولو أمك ولو أولادك الرسول يكون أحد بل المؤمن من كل الخلق عليه الصلاة والسلام ومحباته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباعه تقتضي طاعته واتباعه أما الذي يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يطيعه ولا يتابعه هذا كابل في محبته كما أن الذي يحب الله أزوجل يدعي كما أن الذي يدعي أنه يحب الله ولكنه لا يعبده هذا كابب والذي يدعي محبة الله ولا يستبع رسوله هذا كابب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم فلأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين محبة الله محبة الله سبحانه وتعالى تقتضي إخلاص العبادة العبادة له تقتضي إخلاص العبادة له وحده لا شريك له لا تكون كمحبة المشركين الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداباً يحبونهم كحب الله المشركون يحبون الله ولكنهم لم يخلصوا له بل أحبوا معه غيره أحبوا معه الأصنام فعبدوها معه فهم خلطوا بين محبته ومحبة غيره فصارت محبتهم لله باطلة لأنها محبة شركية والذين آمنوا أشد حبا لله لأن محبتهم محبة خالصة محبتهم لله محبة خالصة حيث لم يعبدوا معه غيره هذا المحبة الصحيح محبة المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله أشد من محبة المشركين لأن المشركين وإن أحب الله إلا أنها محبة خالفة أما محبة المؤمنين لله فإنها محبة خالفة وكذلك الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يطيعه ويتبعه ويترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم يترك ما نهى الله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إن كان ويحب الرسول صحيح فإنه يترك ما نهى عنه ويفعل ما أمر به هذا علامة المحبة الصحيحة علامتها الاتباع والطاعة والانتياج وترك البدع والخرافات والمحدثات هذه علامة محبة الله ورسوله وكذلك من علامة محبة الله ورسوله أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة غيره من الأشياء فإن قدم محبة الأشياء على محبة الله ورسوله فإنه متوعد بأشد الله قال الله تعالى قل, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال مسترثموها وتجارة تخسون كسادها ومساكن طالونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوه حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فأنت هذا الدليل على صدق محبة الله ورسوله تقديمهما على محبة غيرهما من الأشياء تقديم محبة الله ومحبة الرسول على محبة الآباء والأبناء والأوطان والأموال والديار والتجارة والمساكل ولذلك المهاجرون رضي الله عنهم لما صدقوا في محبتهم تركوا أموالهم وتركوا أوطانهم وتركوا أولادهم وتركوا بيوتهم في مسحة ومشاكينهم وتركوا تجارتهم التي كانوا متاجرون فيها في مسحة تركوا هذا كله وخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله ليس معهم من أموالهم ولا من أولادهم ولا من ليس معهم شيء من ذلك خرجوا لله عز وجل مهاجرين لله يخرج من ديارهم وأموالهم هذه علمة المحبة الصحيح أنها إذا تعارضت محبة الله ورسوله تعارضت مع أطماع الدنيا أو تعارضت مع محبة الزوجة والأفارد فمن قدم محبة الله ورسوله على محبة هذه الأشياء فهو فارق ومن عكس فهو فارق فتربطوا حتى يأسي الله بأمنه إذن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى القائمة عند المؤمن ولا يقدم على ذلك شيئا إذا تعارب إذا تعارب نعرف أما إذا لم يتعارب فالله أباح لنا الأزواج وأباح لنا المساكم والتجارة وأمرنا ببر الوالدين وأمرنا بأسفل تربية الأولاد والعطف عليهم لكن بشرق أن لا تتعارض هذه الأشياء مع محبة الله وتعور عن طاعته سبحانه وتعالى ولهذا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكرهم فإذا رأيت رجلا يقبل على طاعة الله ويحضر إلى المساجد ويصلي مع الجماعة ويغلق دكانه ويغلق مسجرة فهذا دليل على محبة الله ورسوله وإذا رأيت رجلا بالعكس يشتغل بالتجارة ويشتغل بالأعمال ولا يحضر لصلاة الجماعة فهذا دليل على أنه لا يحب الله ورسوله وإن ادعاه أو أن محبته لله ولرسوله ناقص وإن ادعاه أنه يحب الله ورسوله فالأمر ليس بالدعوة ولكن الأمر بالحقيقة انظر إلى الأعمال ولا تنظر إلى الدعاوة ومن أحد الله ورسوله فإنه دائما دائما يقدم رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم على رضا غيرهما كما جاء في الحديث من الثمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن الثمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وكذلك من علامات محبة الله ورسوله معادات أعداء الله ورسوله فالمؤمن يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله والله ورسوله يبغضان الكفار والمنافقين فالمؤمن يبغض الكفار والمنافقين إن كان صادقا في إيمانه أما إذا لم يبغض إذا كان نحب الكفار ويحب المنافقين فهذا دليل على خبد في محبة الله ولهذا يقول الشاعر تحب أعداء الحبيب وétique حبا له ماذا تبي إن كان يقول ابن القيم رحمه الله تحب أعداء تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا تبي إن كان وتعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان يعني لو, كان لو كنت صارقا كان الأمر بالعكس كان الأمر ابن عبد تحب الله وتبهض أعداء الله سبحانه وتعالى والآخر يقول تأثي الإله وأنت تزعم حبه وهذا العمل في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع فعلامة المحبة الطاعة للمحبوب وقال الله سبحانه وتعالى والطاعة للمحبوب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم المتابع أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا واحد الثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله من أجل الإيمان يحبه من أجل الإيمان ومن أجل أن الله يحبه فأنت تحبه من أجل أن الله يحبه لا من أجل طمع الدنيا أو من أجل العصبية أو القومية أو الوطنية لا تحبه وليس من وطنك وليس من أهلك وليس من أقاربك تحبه ولو كان في أقصى البلاد ولو كان أعجمياً تحبه لله وحده محب لا يحبه الا لله لا من اجل مال ولا من اجل نسب ولا من اجل وطن ولا من اجل اي شيء غير محبه الله سبحانه وتعالى ان لا يحبه الا لله. هذا القيد الذي يحب المراه لغير ذلك من امور الدنيا فهذه محبه طبيعيه, محبة طبيعية. لا تهر شيئا أن يحب المرأة لا يحبه إلا لنا من كان كذلك وجد حلاوة حلاوة الإيمان فالمؤمنون يحب بعضهم بعض كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه صفته أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله والخصف لها الثالثة أن يسرح الكفر لأن الله يبغض الكفر والنفاق فالمؤمن يبغض الكفر والنفاق أشد البول أن يسرح أن يعود في الكفر لأن يبغض الكفر أن يسرح أن يعود في الكفر بعد إذ أن أنقذه الله منه كما يسرح أن يقلف في النار الإنسان يبغض النار بوضاً طبيعية ينفر منها لأنها مؤلمة محرقة فالمؤمن يسره الكفر كما يسره النار هذه علامة المحبة أما الذي لا يبغي الكفر ولا يبغي النفاق تساوى عنده الإيمان والكفر والصدق والكبد كل الناس عنده سواء كل الأمور عنده سوى هذا ليس بمؤمن المؤمن يتمجز المؤمن يحب الله ورسوله والمؤمن يحب ما أحبه الله ورسوله من الأشخاص والأعمال من الأشخاص ومن الأعمال ورأس الأعمال التي يضغبها الله والكفر الكفر لأن الله لا يحب الكافرين ولا يرى لعباده الكفر فالمؤمن يفره الكفر كما يفره أن يطلس في النار هذه علامة المحبة الصادقة وعلامة الإيمان الصحيح وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مواقعة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجري على أهله شيئا هكذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من أحب في الله وأبغض في الله أي من أجل الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله أي محبة الله بذلك فالله سبحانه وتعالى إنما يحب من عباده من كان بهذه الصفات من كان يوالي الله ويعاد الله ويبعو الله ويحب الله فإن الله يحبه تنال ولاية الله أي محبته بذلك بدون ذلك لا يمكن ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه إذا أحب عبداً من عباده نادى جبريل عليه السلام وقال له يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه فيضع الله له القبول في الأرض وإن الله سبحانه إذا أبغض شخصاً نادى جبريل وقال يا, يا جبريل إن أبغض هلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي إن الله يبغض هلانا فأبغضه ثم يرع له البغضة في الأرض فالأمور ليست دعاوى أو انتماءات الأمور حقائق لا بد منها ولا تنفع الدعاوى بدون حقائق هذه هي حقائق المحبة الصادقة من فضلة أقلب الشريط الأمور حقائق لا أبد منها ولا تنفع الدعاوة بدون حقائق هذه هي حقائق المحبة الصادقة من أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله لذلك ثم قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وانتظر الصلاة هو صومه حتى يكون كذلك ليس العبرة بكثرة الصوم وكثرة الصلاة العبرة بما في القلب من المحبة لله عز وجل والمحبة لعباد الله والبغ لأعداء الله لا بد ان يكون المؤمن هاتلا يحب في الله ويبغض في الله ما يكثر من يكثر الصلاه والصوم ويكون للناس عنده سواء لا يصلح والصوم ويكون للناس عنده سواء المؤمن والكافر والمنافق الناس عنده سواء ما يصلح هذا لازم ده ان يكون هناك تمييز لازم ده يكون هناك ميزان عند المؤمن لا يملح محبته إلا من اتصف بالإيمان بالله ورسوله وأقام الصلاة وآت الزكاة وأطاع الله ورسوله أما من كان مخالفا لأوامر الله ورسوله فإن المؤمن يبغي بهذا النوع هذه هي الموالاة والمعاداة في الله عز وجل وقد صارت يقول ابن عباس رضي الله عنه وقد صارت عامة مواقات الناس على أمر الدنيا هذا في وقته رضي الله عنه وما زاد الأمر يزيد ما زال الأمر يزيد بعد وقته إلى أن وصل إلى وقتنا это صارت عامة مؤاخات الناس يعني أكثر مواقات الناس على أمر الدنيا من أعطاهم شيء من الدنيا أحبوه ومن لم يعطيهم شيء أبغضه وذلك لا يجدي على أهله شيء يعني لا ينفعهم المحبة من أجل الدنيا لا تنفع فقد قال الله سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ رول العذاب أن القوة بالله جميعا وأن الله شديد العذاب فبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءه العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال المفسرون المراد بالأسباب هنا المحبة الذين كانوا يستحابون في الدنيا على معصية الله وعلى الكفر بالله يصلون أعدى يوم القيام لأن محبتهم غير مؤسسة على أساس صحيح أما أهل الإيمان فإن محبتهم تبقى في الدنيا والآخرة فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المتقين يكونون أحبة في الدنيا والآخرة يكونون في الآخرة إخوانا على سرل متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لأنهم تحابوا في الدنيا على طاعة الله فتبقى محبتهم في الآفرة يجلس بعضهم إلى بعض يتقابلون على السرور يحبوا بعضهم بعضا أما غير المؤمنين فإن محبتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب إلى عداوة الأخلاء يوم إذن يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم وتقطعت بهم الأسباب يعني زالت المحبه التي كانت بينهم في الدنيا وصارت عداوة يوم القيامة ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض كلما دخلت أمة اللعنة اختها فلعنون لأن كل واحد منهم يقول أنت السبب الذي أغويتني أنت الذي أضللتني أنت الذي سسببت لي في دخول النار فهم يتعادون إذا أدركوا يوم القيامة أنهم كانوا على ضلال وعلى كفر وأن بعضهم خدع بعضا وغرر بعضهم ببعض يتعادون يوم القيامة أما المؤمنون فلأنهم في الدنيا لأنهم في الدنيا كانوا يتعاونون على البر والستقوى وبعضهم ينصح لبعض وبعضهم يأمر بعضا بالمعروف وينهى عن المنكر في يوم القيامة إذا أدركوا النتائج الطيبة فإن بعضهم يحب بعضا يحب بعضهم بعضا لما وجدوا من ثواب التعاون على البر والستقوى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك صارت أوفك عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله الفظ في الله لأن تحب أولياء الله وتحب الأعمال التي يحبها الله من البر والإيمان والتقوى والبغض في الله لأن تغرض أعداء الله وتغرض الأعمال التي يغرضه الله كالكفر والنفاق والفسوق رفع رجل انذيه صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع قال يا محمد رفع صوتي فقال الله قال متى الساعه قال الله, الله ما عدت لها؟ لها لا, لا, لا لم اعد لها كثير الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احدك هذه السمرة أنت مع من أحبب يعني نشارة عظيمة وهذا الرجل لما أخبر أنه يحب الله ورسوله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب فمحبة الله ورسوله فاقتضي أن يكون يوم القيامة مع من أحب من, من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتقر عينه برؤية ربه سبحانه وتعالى في جنات النعيم قال الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة يكون مع من أحب يوم القيامة المحبة في الله والموالاة في الله لها ثمرات عظيمة لكن لماذا لا ننميها في أنفسنا ونعمقها وندرسها ونعمقها نبتعد عن الأسباب التي تؤثر على المحبة في الله عز وجل الله جل وعلا نهى عن كل ما يؤثر على هذه المحبة نهى عن السحاسب ونهى عن السباغل ونهى عن السقاطع ونهى عن السشاحل ونهى عن التنابض بالألقاظ ونها عن السخرية بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يصفر قوب من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا عنفسكم ولا تنابزوا بالألقاظ بئس الاسم فسوق بعد الإيمان من لم يتب فأولئك هم الظالم ولها عن سوء الظنب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا تتنبوا كثيرا من الظنب فتثير الظلم للمؤمنين يتنب كثيرا من الظن إن بعض الظلم ولا تجسس ونهى عن الغيبة والنميمة ولا يغتب بعضكم بعضا أي يطبوا أحدكم أن يأكل لحمة أخيه نيتا كل هذه عوارض تؤثر على المحبة في الله تسبب إما أن تجيل المحبة تورث العداوة أو تنقصها بين المؤمنين ومن العوارض التي يتنب تؤثر على هذه المحبة التفرق ليس يما التفرق بين طلبة العلم والدعاة هذا التفرق الذي أحدث العداوة بين المسلمين وأحدث البغضة والوقيعة من بعضهم في بعض مع أنهم إخوة مع أنهم إخوة جسد واحد وبنيان واحد هذه الانتماءات وهذه التفرقات هذه هي التي أحدث هذه الأمور وهذا الذي يحرس عليه الشياطين الإنس والجن يجرعون هذه التفرقة بين طلبة العلم وظلم الدعاة وظلم الرعاة والرعية وبين المؤمنين بعضهم مع بعض من أجل التفرقة والعداوة فيما بينهم فلننتبه لذلك ويكون طريقنا واحدا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه وما كان عليه السلف الصالح والسادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جناس تجري تحتها الأنهار وخالجين فيها أبدا لذلك الفوز العظيم هذا ما الطريق المؤمنون جماعة واحدة لا تفرقهم الأهوى والأحزاب والجماعات والانتماءات والمؤمنون منهجهم واحد يسيروا على منهج واحد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسيرون على منهج خلان أو منهج الجماعة الفلانية أو منهج الحزب الفلاني لا يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الثالث كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه وفي الآية التي سمعتم سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اختبعهم بإحسان الذي يريد الخير يسبع المهاجرين والأنصار يسبع المهاجرين والأنصار بإحسان بإحسان يعني بصدق لا دعوة فقط ينتسب لهم ويخالفهم لا ليس هذا هو الإحسان الإحسان أن تطبق ما هم عليه ولا تخدف فيه شيئا من عند فلان أو عند علام ما في حد الشيء هذا هو, الصحر. هو الصحر الطريق الصحيح تبعوهم بإحسان كلمة بإحسان هل يتمنع إحداث أشياء في مذهب السلف ونسبتها إليهم ويقال هذه من الخير وهذه من لا الإحداث شر وليس خيرا أبدا ما كان عليه السلف هذا هو لم يكونوا عليه تركنا هذا هو المنهج الصحيح أما المناهج الأخرى والجماعات الاخرى والأحزاب فهذه كلها والله من دفاعي في الشيطان وآثارها كما ترون ظاهرها الآن يوم كانت هذه البلاد على منهج واحد على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي كانت على منهج السادقين الأولين من المهاجرين والأنصار فنسعى لنا كان جماعة واحدة ليس بينهم عداوة وليس بينهم انشقاء وليس فيهم انقسام ولا امتماءات فلما جاءت هذه هذه التفرقة وهذه الجماعات وهذه الحزبيات وهذه الشرور حصلت العداوة فليكن لنا موعظة نرجع إلى الصواب إلى الطريق الذي كنا نسير عليه ننفض ايدينا من هذه الانتمائات وهذه الجماعات والله ما احدثت فينا الا الشر ولا احدثت فينا الا البغض ولا احدثت فينا الا الوقيعه والنميمه فيما بيننا في المجالس وفي كل مناسبه لنقطه الله سبحانه وتعالى اين عرى اين اوثق عرى الايمان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله فلماذا نتعادى ونحن اخوه نحن اخوه لماذا نتعادى ويقع بعضنا في عرض بعض ونقص بعضنا بعض ويجهل بعضنا بعض ويحذر بعضنا من بعض هذا طريق المؤمنين لا والله الذي يوصيكم به ويوصي به نفسي ويوصي به كل طالب علم كل عالم هو التنبه لهذا الأول وأن لا نسمح للدخيل أبدا وأن نرجع إلى صوابنا وإلى المنهج الذي كنا نسير عليه وكنا مجتمعين عليه جيلا بعد جيل هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرغاه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أبنائه جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة والتوجيهات النافئة ويسأله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعى مغارك في ميزان حسناته يوم القيامة وأن يجعلنا من يستمعون القولة يتبعون أحبنه أما الأسئلة قد ورغت أسئلة كثيرة والسؤال الأول يقول الشاعر فضيلة الشيخ من الموقف الصحيح تجاه العصاة من المسلمين الموقف الصحيح للعصاة من المسلمين نصيحتهم أننا ننفحهم لترك المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى او يكون ذلك بحكمه وطريقه لبقه من غير تنفير من غير تشديد وانما يقوم بالترغيب بالترغيب بالتوبه والترهيب من المعاصي هكذا النصيحه وتكون هذه النصيحه سرا بين الناصح والمنصوح من اجل أن يكون لانك أدعى إلى قبوله أما إذا شهرت به عند الناس أو تكلمت في عرضه وغاية وقالت فلان يعمل كذا فلان ما فيه كير هذا يجد الشر شرا وليس هذا من النصيحة هذا فضيحة فتعاملنا مع العصاة في النصيحة وتكون النصيحة بحكمة وموعظة حسنة وبرفق ونين وتبشيره بالخير إلى تاب وكذلك تحذيره من العقوبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تنسروا يسروا ولا تعسروا الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالنفياء ولما جئ برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاربا للخمر فأمر بجلده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجلده يعني شارب الخمر يجلد فقال بعض الحاضرين لعنه الله ما أكثر ما يثابه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل أنا علمت أنه يحب الله ورسوله أما علمت أنه يحب الله ورسوله وفي رواية أخرى لا تعين عليه الشيطان فالعاصي ينصح ويرغب ويحذر من العقوبة تنصر إليه النصيحة بطريقة يقبلها لا بطريقة ينفر منها هذا هو الطريق الصحيح لا. هل يجود دخول الخادمات والسائقين غير المسلمين إلى جزيرة العربية؟ لا يجوز دخول الكفار إلى الجزيرة العربية بمعنى أننا نستقدمهم ونوليهم أمورنا وسرائرنا ونطلعهم على أحوالنا هذا لا يجوز لأنهم أعداء لأنهم أعداء فاستقدام الأيد العاملة من الكفرة هذا أمر لا يجوز وذلك لأمرين الأمر الأول ان هذا إعانة للكفار على المسلمين الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم يعني من الكفار لا يعنونكم خبالة ودوا ما عملكم قد بدت البغضاء من أوفاههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ففي إعطائنا أموالنا لهم تقوية لهم على كفرهم ويعانع لهم وثانيا أن في استقدامهم إلى بلاد المسلمين أثر سيء على المسلمين وعلى أولاد المسلمين وعلى تمشيل الكفار من بس شرورهم وسمومهم من المسلمين والأمر الثالث أننا نحرم إخواننا المؤمنين من الأيد العاملة التي هي بحاجة إلى هذه الأموال فالواجب على من يريد استخدام عمال أن نستقدم من المسلمين من العمال المسلمين لما في ذلك من المصالح العظيمة إعانة المسلمين وأمن شرهم وأنهم إخواننا هل يمقتضى الموالات في الله مقتضى الموالات في الله أننا نستقدم من المؤمنين هذا من الموالات في الله وبمكتب المعادة في الله لا نستقدم الكفار نعم قضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما رأي قضيلتكم في من يصادف الرافضة وعند فنبيه بخطرهم فإنه يصفهم بحسن الأخلاف وحسن الصحبة وجزاكم الله خيرا يجب أنه يبين الله يمكن هذا يجهل حقيقة فيجب أن يبين له ما هم عليه ومجهبهم وعداوتهم لأهل السنة يجب أن يبين له لأنه يعتقد أنه لو عرف وفي قلبه إيمان أنه لن يستمر على هذا الشيء فيجب أن يبين له لكن البيان يكون بطريقة صحيحة أولا يكون البيان مدعما بالأدلة المقنعة وثانياً يكون هذا البيان سرًا سرًا يؤدى إليه أما بالمشافة وأما بالكتابة سرًا إليه فهذا هو الطريق الصحيح ها. خبيرة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أحبك في الله خبيرة الشيخ الله تعالى ومن الناس يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله هل يدفل في ذلك حب الأنبياء الرياضية التي تجعل الشخص يؤخر الصلاة مثلا يسأل الله السلامة وهل يدفل في ذلك حب النساء والال والولد والمنزل وغير ذلك من أمور الدنيا الأندات المراد بهم الصرفة الصرفة كالأصنام والأضرحة التي تعبد من دون الله هؤلاء هم الأندات الند هو العبيل والشبيث والنظير يجعله هذه المعبودات مساولة لله ومعادلة لله كما قال الله تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يقولون فالله إن كنا لفي ضلال مبي إذ نسويكم لرب العالمين يقول المسركون لأسلامهم يوم القيامة ومعبوديهم إذا دخلوا في النار فالله إن كنا لفي ضلال مبي يعني في الدنيا إذ نسويكم لرب العالمين ويقول تعالى والذين تغروا بربهم يعدلون يعني يعدلون به غيره من وال والأنداد والسركة والله جل وعلا واحد أحد فرض الصمد لا مد له ولا شبيه له ولا شريك له سبحانه وتعالى هؤلاء هم الأنداد أما الأندية الرياضية ليست من الأنداد ولكن إذا كان فيها شغل عن ذكر الله فإنها يحرم الاشتغال بها و, و... ذكر الله عز وجل كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم اذا كانت الاول والاولاد لا يجوز الاشتغال بها عن ذكر الله وكيف بالامبيه مع ان الاموال والاولاد فيهن نفعه فيهن خير ولا ان يشغل عن ذكر الله يلزم على الانسان ان لا ي... ان لا يستمر على الاشتغال بهم عن الله بل يترك البيع والشراء ويقبل على الصلاة, الصلاة فإذا فرغت الصلاة يرجع إلى البيع والشراء فإذا قبية الصلاة انتشروا في الأرض فهو من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفجعون فالأنبياء الرياضية إذا كان مسابعتها مشغل عن ذكر الله وعن الصلاة هذا محافظ كالاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله أما إذا كان هذا لا يشكل عن ذكر الله ولا يشكل عن الصلاة فهذا قد يكون من المباحث يكون من المباحث ولكن لو اشتغل بغيرها يكون أولى وأحسن لو اشتغل بشيء نافع طالع كتاب أو قرأ قرآن أو باع واشترى وشغل الوقت بما هو مفيد الله في دينه ودونه أحسن من كونه يشتغل بمتابعة الأنبياء الرياضية نعم خطيرة سيف يوجد لدينا في العمل رجل يقر الاحتفال بالمولد أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويصر على ذلك هل أهجره في الله أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة والذي يصوبه ويرغب فيه هذا مبتدع هذا مبتدع إذا أصر على ذلك ولم يقبل النصيحة واستمر على الدعوة إلى المولد والترغي فيه فإنه يجب هاجره لأنه ممتدع ممتدع لا تجوز مصاحبته نعم <تصفيق> فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو الأسلوب الذي نقابل به الكفار الذين قدموا إلينا هل نعاديهم هل نقابلهم بالخلق وندعوهم إلى الله أفيدون جزاكم الله خيرا إذا استقدمناهم وعطيناهم الأمان لا يجب أن نعتدي عليهم أو نضر يجب العدل يجب العدل حتى يذهبوا وينهوا عهدهم وأمانهم وينهبوا إلى بلادهم لأنهم دخلوا بأمان ونحن استقدمناهم فيجب أن نتعامل معهم بالعدل ولا نظلمهم ونعطيهم حقوقهم أما ما حبتهم فنحن لا نحبهم لكن كوننا نضغبهم في الله لا يقتضي أننا نظلمهم أو نضغس شيئا من حقهم أو نعتدي عليهم لأن الله تعالى يقول ولا يجرمنكم فنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى لكن في المستقبل يجب أن ينهي استقدامهم ونستبدلهم بإخواننا المسلمين من العمال في علاج الاخرى نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ هل يجوز اكل اللحوم المستورده من قصار الدجاج ولحم وهل في نوع من الدجاج محرم واخر جائز جزاكم الله خيرا هذه المساله كثر الكلام فيها وكتب فيها كتابات كثيره ولا يتلخص ان تجنبها والابتعاد عنها هو الاحوط والآن والحمد لله فيه بديل يغني عنها وهو الإنتاج الوطني الدجاج الآن تنتج وطنيا فيها معارض او محلات لبيع الدجاج الوطني فيكتفى بذلك لأنه يريد يأكل دجاج يشتري من إنتاج الوطن المذبوح في هذا البلد هذا أضرأ للذنة وأحور نعم صغيرة الشيخ أنا إمام مسجد وأريد طلب العلم حيث أنه لا يوجد لدي علم إلا القليل ولكن لا أستطيع للحباط بالمسجد ولكن تحدثني نفسي بترك الإمامة لأتفرغ لطلب العلم وتحصيله فأنا متحير في ذلك أفيدوني جزاكم الله خيرا إذا كانت إمامة المسجد تربط عن طلب العلم فأتيترك إمامة المسجد واشتغل بطلب العلم يعني طلب العلم أهم وإمامة في المسجد لم تتعطل إن شاء الله فيه من يقوم بها من من الأكفياء من طلبة العلم فإذا تعارضت الإمامة مع طلب العلم قدم طلب العلم هذا لا شك وإذا تحصلت على العلم النافع إن شاء الله بإمكانك في المستقبل ترجع إلى الإمامة في هذا المسجد أو فالحافظ المستقدم طلب العلم لأن هذا أهم نعم. خضيرة الشيخ وإن... هو... لحظة. وإن أمكن الجامع بينهما بين الإمامة هو العلم هذا طي... طيب إذا أمكن الجامع بينهما هذا طيب إذا لم يمكن قدم طلب العلم لأنه أهم نعم. هل المجاهر بالمعصية إذا كاب تقبل ثوبته لا شك لا شك أن الله يقبل الثوبة من جميع الذنوب من المجاهرين وغيرهم قل للذين كفروا إن ينتهم وفر لهم ما قد فل النبي صلى الله عليه وسلم يقول التوبة تجب ما قبلها الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا فالتوبة الصادقة تكفر الزنوب جميعا الشرك والكفر والنفاق قتل النفس وكل المعض من تاب, تاب الله عليه نعم فضيلة الشيخ إني أسكن في سكن مع شباب وصلاة الفجر فقيرة العرية فأستمر في إيقاظهم حتى تقاب الصلاة مع العلم أنهم غالبا لا يستيقظون حتى تقاب الصلاة فهل علي ذلك شيء عند تأخري عن الصلاة أنت ماجور إن شاء الله أنت ماجور ومثاب على ذلك واستمر عليه أنك تبقى معهم وتوقفهم للصلاة ولو تأخرت للإقامة لأنك في عمل صالح لأنك في عمل صالح ومأدور على ذلك نعم يوجد, يوجد عندي حارس في أرض أقوم بذناء نسخ علي ويوجد في هذه الأرض مواتر للذناء معرضة للسرقة فهل يجوز لي شرعا في نظركم أن أبقي وقت الصلاة في الأرض خوفا من سرقة المواد ويصلي بعد انتهاء صلاة الجماعة إلا بأننا سبق التعرض للسرقة والتخريب والاعتباع على الحارس وقت الصلاة وغيرها نعم لا بأس إذا كان هناك مال يخاف عليه إن السرقة يبقى عنده الحارس تذهب للصلاة وهو يحرصه فإذا رجعتم يصلي هذا من الأعدار الشرعية نعم طغيرة الشيخ كثير من النساء تجهل أحكام الإسلام وتضيع وقتها تلقيه والقال وما مصيحة تسير المرأة في هذا العرض مصيحة للمرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحافظ على دينها تقيم الصلاة وتؤثي الزكاة وتطيع الله ورسوله وأن تجسنب الغيبة والنميمة وتجسنب الفتنة والخروج إلى الأسواق وإذا خرجت تكون متسكرة إذا خرجت لحاجتها تكون متسكرة متحذرة متحذرة من نهل الشر تجتنب الاختلاط وتدانف عليها بطاعة زوجها وأن لا تخرج من بيته إلا بالإذنه كل هذه من الواجبات عليها وأعظم الواجبات عليها طاعة الله ورسوله نعم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فما رأي فضيلتكم في من يتقرب إلى الكفار ويواليهم بحجة أنهم يحهمون في أمور المادة أكثر منها وكيف يكون التعامل مع التجدد إلى الكفار هذا لا يجوز لا تجوز محبتهم في القلوب لأنهم أعداء من الله ورسوله تجب عدوتهم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر أما التعامل معه في الأمور المباح لا بأ إذا كان الكافر عند التجارة تبيع معه تشتري تخل بيع والشراء لا بأ أعلى من المعاملات المباحة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود اشترى منهم كدان منهم عليه الصلاة والسلام كذلك إذا كان عندهم خبرات في بعض الأمور ولا يوجد عند المسلمين من يقوم بها فلا بأس أن نستفيد من خبراتهم نستفيد من خبراتهم لكن لا نحبهم ولا نواليهم وإنما نآجرهم أجرة يؤدون لنا عمل بالأجرة مع برضهم ومع عدوتهم نعم طبيرة الشيخ ما هو السبيل إلى موالاة الإخوان والمسلمين في فلسطين والصومال والبوسفة والهدف السبيل بمحبتهم في القلوب ودعا لهم الدعا لهم بالنصر والهداية والتوهيق وكذلك بمساعدتهم بمساعدتهم بالمال عبر الوسائل المعدة لذلك من هيئات الإغاثة هي آت الإغاثة الآن موجودة ولها حسابات في المصارغ وفي فمن أراد الإحسان لهؤلاء يدفع مال ويكتب أنه لنجهها البولانية لإخواننا في كذا وكذا يكتب عليها ويبلغ أن هذا المال لإخواننا في فلسطين في, في البوسنة في الصومال في أي مكان الباب الخير مفتوح ولله الحمد مع الدعاء لهم للنصر والتوفيق مع لحدثته في القلوب نعم ظهيرت الشيخ هذا تاريخه بالتاريخ الميلادي ويعتبر من موالاة المساره يعتبر من موافقتهم والتشبث به يعتبر موالاة لكن يعتبر تشبث من التشبث بهم ومشاركتهم في هذا الشيء والصحابه كان تاريخ الميلاد موجود في عهدهم ولم يستعملوا بل عدلوا عنه في التاريخ الهجري وضعوا التاريخ الهجري ولم يستعملوا التاريخ الميلادي مع أنه كان موجودا هذا دليل على أن المسلمين يجب أن يستقلوا عن عادات الكفار وتقاليد الكفار لسيما وأن التاريخ الميلادي رمز على دينهم لأنه يرمز إلى تعظيل ميلاد المسيح والاحتفال به على رأس الشنة هذا بدعة ابتدعها النصارى فنحن لا نشاركهم ولا نشجعهم على هذا الشيء وإذا أرخنا بتاريخهم معناه أننا تشبهنا بههم وعندنا ولله الحمد التاريخ الهجري الذي وضعه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة الراشد بحضرة المهاجرين والأنصار هذه إذنين نعم فضيرة الشيخ كثيري يظلمني ويهزم حقوقي المادية والمعلومية ولا أملك له شيئا سوى الدعاء عليه وبغضه علما بأنه مصلي وملتزم ولكنه يقص على المقفولين في المعاملة المادية ونشعر بالظلم الشديد فهل إن أبغطه أكون لاخص الإيمان الحقيقة أن هذه المسألة يسكو منها كثير من إخواننا العمال المسلمين وحتى غير المسلمين لا يجوز ظلمهم لا يجوز ظلم العمال لو كانوا غير مسلمين الظلم لا يجوز بحال من الأحوال والله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ويقول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له واستقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فلا يجوز الظلم بحال من الأحوال لا مع المسلمين ولم مع كفار والأجير له حق قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجرسه قبل أن يجف عرفه وجاءت الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم من استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤدي له حقه استوفى منه العمل ولم يؤدي له حقه يجز لا يجز الظلم لا يجز لإلكفيرين أن يستغل ضعف هؤلاء العمال المسافين يستغل ضعفهم ويتسلط عليهم يتجبر عليهم ويهضم حقوقهم هذا ظلم هذا والله ظلم لا يجود والواجب العدل والواجب اعطاء كل ذي حق حقه وواجب تقوى الله سبحانه وتعالى والظلم يجب العقوبة قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول الله عزتي وجلالي لأن تطرمنا لك ولو بعد حين الله تعالى يقول ولا تحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشهص فيه الأبصار فالظالم نادل ويقول سبحانه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فالظلم لا, لا مع العمال ولا مع غيره صغيرة الشيخ ما هو الموقف الصحيح تجاه تارث الصلاة هل يهجر أم يعامل كالبقية المسلمين تارث الصلاة يلفح ويؤمر بالصلاة ويلجم بها ويؤدب على ثرفها فإن يستمر على ثرفها فإنه يجب هجب لأنه ليس بمسلم لأن من تعمد بطرق الصلاة فليس بمسلم كافر قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة هذا صحيح واضح أن من تعمل ترك الصلاة فهو الكافر والكافر تجب عداوته وبوضه ولا يجوز موالاته ولا محبته نعم يكفي في الصلاة العام هذا الله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على ذينا أيها الإخوة بموجب فهرس تسكيلات التكوى فإن رقم هذا الشريط هو 10739 أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة للشير عبد الباسط محمد عبد الصمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببتم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسيب فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اخطفى آدم ونوحا وَآلَ إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعضها والله كن ينعن اذ قالت امرأة نرى نرى نرجو ان نذرت لك ما في بطني محررا فتقبلا مني انك السميع العليم فلم وضعتها قالت رب إن وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وليس الذكر كالأنفا وإن سميكها مريم وإن الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وتفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا محراب قَالَ يَا مَنْ يَمُؤَنَّ مَا لَكَ هَذَا قَالَ يَا مَنْ يَمُؤَنَّ مَا لَكَ هَذَا قَالَتْ وَمَنْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْحَمُ مَنْ يشاء بغير حساب وَنَادَىٰ لِتَعَاذَرِي يَا رَبِّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سمع فلا بسل الملائكة وهو قائل يطلي في محراب أن الله يبشر كي يحيا مصدقا بكلمة وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِكَ اللَّهُ وَتَنزِيلَهُ حَقيرًا وَنَدِيَنَا مِنَ النَّارِ قَالَ رَبِّ إِنَّ مَا يَسُونِ الْغِنَاءُ وَكَذِبًا وَمَنْ يَكْبُرُ لَنْ مَرَأَتِيَ يَأْتِينِ ۖ قَالَ كَذَلِكَ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَكُونَ قَالَ رَبِّ جَعَلْنِي آية قال آية مِنْ فَتَلاَفَتَ أَيَّامٌ إِلَّا رَمْضَانَ مع تحياتي لإخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته